قال كذلك، قال ربك هو علي هي، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبثت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا